دلوقتي جه معاد الكل مستنيه تفتكروا هو ايه ده شيء هنفرح بيه كل واحد قال محل ياخد هدية ماينسهاش والهدية مجانية مجانية يعني ايه يعني ببلاش <تصفيق> الاهم من كده فيه مفاجأة والمفاجأة بعد لحظة هتتعرف تعرف كل واحد ليه هدية والهدية تختلف والهدايا كلهم كلهم حلوين بجد بس مش كل الهدايا زي